صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلأزلوا حديثه الموصول متصلق عليه سبحانه حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشريف على من بصر بن ناصر السدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.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 ذلك خير وأحسن تأويلا الأمانات كل ما أتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به فأمر الله عباده بادائها أي كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوصة ولا ممطولا بها ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يصل عليها إلا الله وقد ذكر الفقهاء أن من اتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها قالوا لأنه لا يمكن اداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك وفي قوله تعالى إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والفاجر والولي والعدو والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به ولما كانت هذه أوان وحسنة عادلة قال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافيه ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بانتفال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفسين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم والانقياد لهم طاعه لله ورغبه فيما عنده ولكن بشرط الا يامروا بمعصيه الله فان امروا بذلك فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولعل هذا هو السر في حمل الفعل عند الامر بطاعتهم وذكره مع طاغر وذكره مع طاعه الرسول فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو ايماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليهما أشبه لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا بهما فرض إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فدل ذلك على أن من لم يرد اليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقه بل مؤمن بالطاغوت كما, كما ذكر في الايه بعدها ذلك اي الرد الى الله ورسوله خير واحسن تاويلا فان حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم فهذا أمر بكل خير وكل برس وهذه قواعد كلية يجب الرجوع إليها ومعرفتها حتى يكون المسلم على بينه من أمس فالله سبحانه وتعالى يأمر الناس بأن يودوا الأمانات إلى أهلها وهذه الأمانات تشمل كل ما استودعه الإنسان من حفظ سواء فيما تعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى أو فيما تعلق بحقوق المخلوقين فالأوامر والنواهي والتكليف كله أمانة عندك يبغي أن تقوم بأدائها وحفظها فتكون حيث أمرك الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالشريعة كلها أمانة مودعه عندك لا بد أن تقوم بحفظها فأن تحفظ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواه الله ونواه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحقوق المخلوقين فيما أودعت سواء من أموال أو من أسرار أو غير ذلك فمن أودعك أمانة وجب حفظه ولا يجوز لك أن تؤدي ذلك إلا إلى أهلها فمن أودعك سرا فلا ينبغي أن تبوح به ومن أودعك مالا فلا ينبغي أن تعطيه غيره لا بد أن تؤدي الأمانات إلى أهلها والأمر هنا بأداء الأمانات أمر عظيم جدا والإسلام جاء بحفظ الأمانات ولا يخون المسلم ابدا على الإطلاق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اودعته قريش الامانات واراد صلى الله عليه وسلم ان يهاجر وكل بهذه الامانات من يردها فلم يكن صلى الله عليه وسلم خائنا يوما ما ابدا بل امر صلى الله عليه وسلم بالامانه وبالوفاء بالعهد حتى مع غير المسلمين ولم يكن صلى الله عليه وسلم غادرا بل حضر صلى الله عليه وسلم من الغادر وأنه يحمل لواء يوم القيامة هو لواء الغدر ويرفع له لواء يوم القيامه بغدره فالمسلم لا يخون الامانه ولا يغدر ولا ينقض العهود ولا المواثيق بل يقوم بذلك على أكمل وجه ويأكل أمره إلى الله ويعلم المسلم أن ما يعطى <تصفيق> على طاعة الله تسل أمره أعظم من أن يغطى على الحيل والتحايل على الناس وعدم الوفاء بالعهود ولا العقود قال سبحانه وتعالى الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقال صلى الله عليه وسلم إنا قد عهدنا القوم وكان صلى الله عليه وسلم يرد الأمانات ولم يثبت قط الله عليه وسلم كان أمانة على الإطلاق ثم بعد ذلك الأمر العظيم بطاعة الله المطلقة وطاعة الرسول المطلقة وطاعة أولي الأمر وبذلك يحصل سياسة الدين والدنيا ويحصل خير الدنيا خير الدنيا والاخره فبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل ذلك وطاعة الله مطلقة أي لا استثناء فيها فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر وجب طاعته بلا قيد وإذا أمر رسوله فكذلك لأن طاعة رسول من طاعة الله فما يأمر به الرسول كما يأمر به الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله لا فرق فالتحريم يصدر من الرسول و التحليل يصدر من الرسول كما لو صدر من الله سبحانه وتعالى لا فرق ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله على الإجماع على أن من أنكر السنة كان كافرا من أنكر السنة يرحمك الله من أنكر السنة كان كافرا لماذا؟ لأن منكر السنة منكر القرآن لا فرق بين السنه والقرآن كيف ينكر السنة ويكون مؤمنا بالقرآن والله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول وما أتاكم رسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانته ويقول أطيع الله وأطيع الرسول يكون مؤمنا بالقرآن فمن أنكر السنة كان منكرا للقرآن ولا يجوز الإنسان أن ينكر السنه فلأنكرها جملة وحيدة كفر والعاد بالله ومن رد بعضها في دلالته واشتبه عليه أمرها ولكن له نوع تأويل فإنه لا يكفر أما لو رد السنة كلها فلا يكففت ولو كان متاولا فإن مثل هذا لا يخفى مثل هذا لا يخفى فلا يجوز للإنسان أبدا أن ينكر السنة ولا شيئا منها بل إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام الإيمان به فإن اشتبه عليه أمر المعنى رده إلى اهل العلم ولست مكلفا أن تفهم السنة بفهمك عن وإنما تفهم السنة بفهم العلماء فإذا جاءك حديث فلا تقل هذا لا يؤيده العقل ولا يمشي مع قواعد المجتمع ولا مع عادات الناس هذا ما رده لماذا ترده؟ لماذا ترده؟ لأنه لم يثبت لا ثابت في البخاري ومسلم وكذا طيب لماذا ترده؟ لأن معناه كذا وكذا هذا معناه في دينك أنت لكن هل معناه في دينك هذا هو الذي قاله العلماء؟ هو الذي قاله الشراح وعليه تطاول كثير من الناس على السنه وانفر جملا منها بالمئات وتحول او صار انكار السنه في صور شتى منهم من ينكر السنه كلها وهم القرانيون ومنهم من ينكر اخبار الاحاديث ويقول ان ناخذ في الاعتقاد ولا في احكام اخبار الاحاديث ومنهم من ينكر بعض الاحاديث لأنها لا تتمشى مع العقل وكل هذا من باب الإنكار وهناك إنكار آخر وهو أيضا الحديث الذي لا يتمشى معك ولا مع ما تعتقده تتأوله وترده وتتعسف في ذلك كل هذا أنواع رد وأحكام هؤلاء جميعا أحكام الناس على حسب كل نوع من هذه الألو والواجب إذا بلغ الإنسان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان بهما ومعرفة معاني القرآن والسنة كما ذكر العلماء وكما فهم السلف الصالح وكما ذكرت لكم من قبل هذا أمر لا يخفى ولكن قد تعرض أنت وقد تغفل أنت بسوء قصدك وهواك وإلا فالحمد لله القرآن معلوم التفسير والسنة معلومة التفسير ولا يوجد نص واحد في القرآن ولا في السنة لا تعلم الأمة تفسيرها تفسيره على الوجه الصحيح لأن ذلك لا يمكن مستحيل نص واحد من القرآن والسنة يمكن أن تخفى دلالة الحق فيه ولكن هناك من المسائل ما قد يكون ظنية الدلاله ويختلف فيه الأكابر وحين يختلف فيه الأكابر وكل يؤدي أو يدل بدلوه يدل بدلو في هذا على حسب الاديلة الاخرى وكذا مثل هذه المسائل قد يكون بالاشتهاد فيها محل فتفعل او تتدين بما يبدو لك انه المراد من النصوص فان لم تكن عندك دربة ولا عناية بهذا فتقلد من تثق بعلمه في ذلك اذا كنت من المقلدين كمسائل كثيرة في الشريعة زي مثلا لحوم آه آه آه الإبل هل تنقض ردوء أم لا زي ما يجب على المرأة يخفاؤه في الصلاة زي الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ويقع واحدة مثل هذا قد تشتبه فيه الأدلة والثلف أنفسهم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في فهم هذا ولكن بشرط أن تسلك مسالك العلماء يعني لا يأتيك تأتيك المرأة تستفتيك الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا والوحيدة تقول ثلاثا فإذا كانت هذه المرأة أختك قلت تقع وحيدة إذا كان لك رغبة أن تجعل ذلك ثلاثا جعلت ذلك ثلاثا أو وحدة جعلت ذلك وحدة هذا لا يجوز هذا ليس مسلك العلماء هذا مسلك أهل الأهواء لكن لو أنا أنظر في الأدلة ظنية الدلالة وايضا أنظر إلى كلام العلماء ثم أختار من كلام العلماء ما أحسب أنه قام عليه الدليل أو ما ترجح عندي هذا لا إشكال فيه إن شاء الله لكن إن تستطر مسالك أهل الأهواء فتكون مع هذا القول غدا أمس ومع قول آخر غدا حيثما تقلبت بك الأمواج وتنوعت بك الاعاصير تمشي على حسب الموجة هذا لا يجوز فانتبه فرق بين فرق بين قيادة الهوى لك في الترجيح وبين النظر المعتبر في الأدلة فالنظر المعتبر في الأدلة هذا أمر لا غضابة فيه إذا كنت فعلا تتبين الله سبحانه وتعالى أما الهوى كأن تبحث لما تعتقد مسبقا عن أدلة في بطن الكتب وتحاول لي عماق النصوص من أجل أن توافق اعتقاد باك المسبق هذا شأن أهل الأهواء هذا شأن أهل الأهواء ولكن أنت ترجح إذا كنت من أهل النظر ترجح بين الأقوال ما تراه مناسبا وهذا الترجيح لا ينبغي أن تنسل ذلك لكنك ترجح ما رجح العلماء وهذه مسألة مهمة جدا فإذا اختلف العلماء في المسألة على قولين فلا ينبغي أن تختار أو أن تحدث قولا ثالثا وتقول هذا الذي يبدو لي من النصوص هذا مستحيل هذا غلط وقولك الذي تستاذى بليه وليس عليه العلماء هذا قول غلط لا يصح أبدا لكن أنت تنظر في حدود ما في أهل العلم فإذا اختلف العلم على قولين فالنظر يكون في القولين لا في قول ثالث إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فالنظر يكون في ثلاثة أقوال لا يكون في قول رابع هذه قاعدة يا إخوان قد يقول قائل يعني أليس المعقول أن يكون الراجح غير القولين ذون نقول مستحيل يقول ليه مستحيل ليه مستحيل نقول لأننا إذا اعتقدنا ذلك فقد اعتقدنا أن عصرا من العصور بل عصورا متتالية خفي عليه الحق وهذا مستحيل يعني العصر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والقرن العاشر وتأتي أنت في القرن الحد عشر تقول هذا القول هيكون الراجح ولم تسبق إليه هذا مستحيل يبقى نغرق في محل إيه يا أخواني نظرك في مشي لاختلاس أهل العلم فإذا كان في المسألة قولان لا تُعذي الثالث زي مثلا من يقول بتحريم النقاب من الذي قال من العلماء بتحريم النقاب لا زال العلماء يرثون الخلاس في المسألة فضل أو فرض والذي يقول فضل يقيده بعدم الفتن هكذا ورثنا فين القول اللي يقول بتحريم يبقى القول بتحريم لا يناقش أصلا القول هذا لا يناقش اسمع يمكن ما فيه يمكن مستحيل لأنه معنى أنني أنظر فيه أنه يحتمل الصواب ولو احتمل الصواب معنى أن الحق على الأمة كلها في عصورها الماضية هذا مستحيل لقاعده لابد أن تتربى عليه القول بتحريم وتجريم الختان قول لا ينظر فيه لا ينظر فيه إذا جاءك كتاب بتحريم الختام مزقه طيب احتمال ما في احتمال احنا ناقصين ما في احتمال طيب احتمال يكون أبدا ما, ما يقرأ ما يقرأ ليه لأنه قام على قول لم يصبر يبقى إذا النظر طالب العلم يكون في حدود ما اختلف في العلم هذا واحد اثنين فهمك يكون في حدود ما فهم العلماء اذا نرجع الأمر إلى العلماء السابقين يعني العلماء معصومون مجموع العلماء معصومون وإن كان أفراد العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد لكن غير معقول إن الحق يخفى على عموم الأمة ولهذا نقول نظرك في حدودي في حدود ما تكلم به العلماء فلما تقول مثلا الان ارد حديث الذباب لكون هذا الحديث ليوافق العقل من الذي سبقك هات من الذي سبقك كفنا اقوال لا لم يسبق اليه احد من الذي سبق ما في بخلاص القول لا هذا مطروح اصلا ولهذا اللي بينكر الشفاعه اللي بينكر عذاب القبر ونعيمه اللي ينكر هذه الاشياء أول سؤال تسألتك قل له من سبقك قبل يتقول له قال الله قال رسوله ليه لانه أصلا قال الله قال رسوله هو يورد على ذلك الاشتباه ومعلوم أنه مفتدع جميعهم قالوا قال الله قال رسوله لكن باستنظافهم هم وبفهمهم هم ولهذا قل له فهم من هذا فهم من ده نسألة مهمة جدا الفهم هذا هيعين لك او يحدد لك من اول الامر المسار الذي ستسير عليه تحريم النقاب من قال ذلك تحريم الختام من قال ذلك اباحه المظاهرات من قال ذلك الخروج لا يكون الا بالسيف من قال ذلك أي مساله من المسائل من قال لا بد ان تنطبق من هذا من قال سيتحدث ممكن يكون قلب اشعري ممكن يكون قلب معتذري ممكن يكون قلب خارجي ممكن يكون قلب هذا سني سلفي ثم ينظر بعد ذلك هذا واحد سؤال الاولاني السؤال الثاني ادله هذا القول فين أدل فالإمام أحمد قال الإمام أحمد من أئمة الأشعر ولا معتدلة من أئمة السن؟ طيب الإمام أحمد قال قولا وجب قبوله من غير نظر لا لا بد من إخضاع الإمام أحمد للدليل ننظر صحيح أنه إذا قال الإمام أحمد قولا في ينبغي يحترم هنا خلاص القول من حيث القائل فينوى ينبغي نحتار لأن الإمام أحمد الله ليس هينا وليس بسيطا في هذه الأمة يبقى هذا قول يحتاج النظر بحق لكن نسقط الأدلة على قول احمد هل قول أحمد دعمته الأدلة أم لا إن كان قول أحمد عليه الدليل قبل قبل لأننا نقبل الدليل وإن لم يكن عليه الدليل أض ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وأنا أقول هذا لأن بعض الناس مولئ الآن بأن يبحث في بتون عن أي قائل ده القائل هذه المرحلة الأولى دليل القائل حتى ولو كان الجمهور لو ذهبت في المسألة إلى قول الجمهور وأن الجمهور على قول فالجمهور ليس معصومين وقول الجمهور يعرض على التابع إن جاءك إجماع هذا الذي ينبغي أن يحترم وكما أنه لا يجوز لك أن تخالف النص القطعية الدلالة القطعية الثبوت فكذلك لا يجوز لك أن تخالف الإجماع لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. يبقى خلاص إذا ثبت الإجماع يبقى قداسته من قداست النص. لأن الاجماع لابد ان يعتمد على نص فلا يكن همك ان تاتي بفلان فلان قال ولو صحيح فلان قال حددنا اما كل مساله فيها قول الجويني فقط الغي قول الجويني اشعري خصوصا فيما يعتقد الاشاعره زي مساله الخروج على ائمه الظلم عند القدره هذا قول الاشاعره معروف طيب بعد ما تاتب القائل يبقى تنظر إلى دليل فإن أيده الدليل قبل يبقى هذه قواعد في النظر فطاعة الله عز وجل مطلقة وطاعة الرسول مطلقة ومن عاد الرسول من أولي الأمر سواء من العلماء أو من غيرهم فإنها معروضة على الكتاب والسنه فما وافقت الكتاب السنة وجب الطاعة لأن هذا من طاعة الله ورسوله وما خالف وجب الرد كائنا من كان ولو كان لأحد ألا يرد قوله لكان أبو بكر لا يناقش ولكن عمر راجع لكان عمر لا يناقش ولكن ابن عباس وعليا وكذا راجعه وما زالت الأمة يراجع بعضها بعضا ما في قداسة لقول بالعصمة ولكن نعم نحترم كلام العلماء ونجعل كلام العلماء على الرؤوس ولا يعني عرض كلام العلماء على النقد إهانة العلماء وإهانة أقوال العلماء وطرح أقوال العلماء كيف هذا وأنا أقرر لك أن الحق لا يخرج عن أقوال العلماء الحق لا يخرج عن أقوال العلماء لكن قول من بعينه هذا لا يوجد هات نص قول من دعاه بعد رسول الله هذا لا يوجد لكن الحق لا يخرج عن قول العلماء الحق لا يخرج عن قول العلماء قولان يبقى الحق فيهم ثلاثه الحق في فيهم الضاص الحق فيهم لا يخرج الحق عن قول العلماء ولهذا وجب احترام العلماء وواجب التقيد بفهم العلماء لكن لا بد ان تنزه نفسك من عصمة العلماء ومن هنا حرم التعصب المذهبي حرم التعصب المذهبي أنت أن تزين أن الله بالمذهب الشافعي بالمذهب المالكي بالمذهب الحنبلي وتقول الحق فيه ولا, ولا أخرج عنه وأن تقادر على النظر في الأدلة هذا لا يمكن هذا حرام هل قال ذلك الشافعي وأفضل انتضل عن رسولنا هل قال ذلك الشافعي؟ قال ذلك مالك قال ذلك أحمد كل تبرأ من هذا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي فإذا كانت الأمة غير منزمة بقول الشافعي ولا أحمد ولا مذهب مالك وأبي حنيفه فكيف تلزم الأمة بقول رجل أو بقول عالم ممن لا يبلغ عشر مشاره أولى هذا مستحيل ولهذا أنا أعجب من طلاب العلم اليوم لما ناتي إلى الكبار فيقول قائل هذا قول الشيخ فلان بس الشيخ فلان أفتح. هذا هذه القضية بعينها هذه القضية بعينها طيب ماذا لو كان فلان هذا الشافعي كان بقى البلاء أعظم. كان بقى البلاء أعظم. يعني انت لست على قدر من التربية لو كان الشافعي بين ظهرانيك لست على قدر من التربية ان تعرض كلام الشافعي على الكتاب والسنه ده كانت لو عندنا اليوم الشافعي لو عندنا اليوم احمد لو عندنا اليوم مالك ماذا إلي كانت تفعل الأمة إله كانت ستعطي أقوال هؤلاء قداسه أعظم من النص بالتعصب لأن من المتكلم الآن ومن الشافعي ايا كان على وجه الأرض الآن في أي بلد من بلدان من هو ومن الشافعي من هو ومن مالك ومع ذلك أسف شديد تجد النصوص تعرض النصوص قال قال رسول قال السلف يقول هذا كله ثم يقول لك لكن الشيخ فلاني بكذا تربية عقيمة لانك تربيت على الارتباط للاشخاص لا الارتباط بالدليل ولهذا عظمت الاشخاص عندك حتى الاشخاص حين يعظمون عندك انت لا تتبع قوله لأنك تظن أن الدليل معه، أنت لا تكلف نفسك أن تعرف دليلا ولا أن تساله عن دليل لكنك اتبعته لشخص ودي مصيبة ثانية يعني اللي بتعصب لقول الشافعي لكون الشافعي دليله أقوى في نظره ورد كل الأقوال ولا يبحث فيها لقول الشافعي كيف الذي اصلا لا يعرف دليل شيخه الذي يتبعه ولهذا ينبغي ان يع... ت... ت... تعاد هيكله التربيه في هذا الباب حتى يعرف قدر قول العلماء ومحل الاستشهاد بقول العلماء فنحن اذا بين امرين بين من يهين العلماء ولا يعتبر باقوالهم و يتطاول عليهم وبين من يقدس العلماء ويتعصب لهم ولا يخرج عن قول واحد بعين كل هذا من الباطل وإنما الحق أنك توقف العالم تحترم العالم تقدر جهد العالم لكن في نفس الوقت لا تتعصب العالم فإذا ظهر لك الدليل في غير قوله وفي غير مسكه ولو كان الشفيع رحمه الله تعالى فإنك أتدبع الحق الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخين. آه قول الجمهور غير ملزم لكن لابد أن أحترم قول الجمهور. ولهذا إذا خالف إذا إذا كان في المسألة قول الجمهور لابد أن نراجع المسألة مرات إذا رأت مخالفه الجمهور لأن دول الجمهور فقهاء علماء لابد أن أعي هذا جيدا لا أبال يعني لا بهذا لا طبعا لكن قول الواحد من المعتبرين ينبغى أن تقدره فكيف بقول العلماء إذا أجمعوا إذا كان جمهورهم على هذا فقول الله أطيع الله أطيع وأولي الأمر منكم ولم يعد الله سبحانه وتعالى الأمر مرة ثانية دليل على أن طاعة الله مطلقة طاعة الرسول مطلقة لأنه طاعة الله طاعه أولي الأمر وغير أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا إنما الطاعة في المعروف ولهذا بعض الناس قد يقول أنتم ألصتهم تبع السلطان وكنتم تقولون دايما طاعة السلطان طيب السلطان أمر بالمظاهرات. المظاهرات لماذا لا تفتعين السلطان نقول لأننا ما علمناك أن طاعة السلطان مطلقة هل يوما ما علمناك أن طاعة السلطان مطلقة نحن علمناك أن طاعة السلطان ولو كان السلطان أبا بكر ليست مطلقة بل طاعه مقيدة بالدليل لكن تعال فأنت الذي ما كنت تطيع السلطان لا في كبير ولا في صغير ما بالك اليوم تطيع السلطان ها نحن أطعنا بالأمس السلطان بالدليل وخالفناه اليوم بالدليل أنت خالفته بالأمس بغير دليل واليوم تطيعه بغير دليل لأن مسلكك مسلك هوى ان مسلكنا مسلك سنه والاشخاص لا وزن لهم عندنا والسلطان ليس عليا ولا ابراهيم ولا الولاء للاسماء ولا للاجناس انما للمنزله التي انزلها الشارع رجلا ما او فرضا ما او امرا ما يبقى طاعة غير الرسول وغير الله سبحانه وتعالى مقيدة بطاعة الله الزوج يأمر الزوجة يبقى ب... ب... ب... تطيع الزوجة امر زوجها إذا كان فيه طاعة لله ولي الأمر يأمر ن... نسمع ونطيع إذا كان طاعة لله ما لم يأمر بعصه فلنأمر معصيتهم فلا طاعة من الخلوطة معصيتهم قال ليه هنا أمران امر السلطان وامر الله او رسول نقدم امر مين امر الله ورسوله زي, زي الامير الذي امر الناس وقد اوقد نارا ان يدخلوها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بطاعه الامير وبين ان طاعه الامير من رسول وطاعه رسول من الله كم رجلا دخل النار ولا واحد ولا واحد اهل المظاهرات دي نار نار تلظى فلماذا تطيع فيها نار شفت النار نار ترعب تكاد تقفز عليك من شاشة التلفاز نار دمار قتل سلب نهب زي ما ترى الان الى المسلمين في, في ليبيا ده بالطائرات لا تعرف الرحمة والدبابات هنا ينبغي تأتي الفتوى به واصلوا أنتم تجاهدون الجهاد الأكبر حتى تزيحوا السلطان واصلوا ولو لم يبق منكم رجل واحد فأنتم شهداء الله اللهم أكلف الصحابة في مواجهة أبي جاهل وأبي لهب هذا الذي نكلف به الأمة الآن وهم دون الصحابة ولدي جعلكم تصبرون أكثر من أربعين سنة ألا تصبرون مع الإصلاح والصلاح والدعاء أن يرفع الله عنكم ظلم هذا السلطان حتى إذا قبرت يوما ما كان لهذا فقه آخر من الذي كلف والله يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم عشرون مئة صدرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين إنما حينما تأتي الطيارة الطيارة بكم بقى إن شاء الله الطيارة دي بكام ما عادش رجل بيلقى رجل الطيارة دي بكام اللي بتسقط مئات لم يكن آلاف الأطنان من الزخائر بكم ألا نرحم إخواننا ثم ما قصة الحرية التي قامت مرة وحدة في العالم كله تلك الحرية المكبوته المسجونه التي قامت مرة واحده لم تفرق بين بلد تحكم بشريعة أو تحكم بقانون وضعي ولا يقف أمامها حتى النظر في سلطان أو كثير أو مؤمن ما قصة هذه الحرية قصة إبادة أمة قصة إضعاف أمة لصالح من تحت مصير لا يعرفه واحد في أي بلد من هذه البلدان إنما هو المصير المجهول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم القاعدة الثالثة فإن تنازعتم في شيء فاردوه الله والرسول إن كنتم تؤمن بالله والمآخر الستم بالمؤمنين ألفتم بالمسلمين ألفتم بالصالحين؟ فإن اختلفتم فقد وضع الله لكم الميزان إن اختلفتم في أمر من الأمور فارجعوا الى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم والأمور متنازع فيها إن أرجعناها إلى النصوص فهناك قطعي الدلالة قطعي الثبوت فهذا يجب أن نرجع فيه ولا ندخل عقولنا وري كذلك وهناك ما قد تختلف ما يختلف فيه العلماء نظرا لعدم قطعية دلاله النصوص فهذا لا باس ان ننظر اليه بنظر العلماء وكل يتدين الله بما يرى بما يظهر له من اقوال العلماء بشرط الا يكون الدافع الى ذلك الهوى الهوى والخلط وقلب الحقائق واختلاف القواعد فما كنت تقول بالامس تهدمه اليوم وهكذا ابدا وايضا ينبغي ان تدعي خلافا في اي مسألة وليس فيها خلاف وقع في يد بحث ونحن في مجلس من المجالس اخ عام البحث في مسألة الخروج على الحكام او عدم فيقول كده بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الخروج على وكذا للعلماء في ذلك مذهبان المذهب الأول أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا ظلمة جارية القول الثاني أنه يجوز الخروج على الأئمة الظالمين إذا كانت المصلحه في ذلك ادله القول الأول ايه رأيكم في هذا من أولها إيه رأيكم في هذا لذا من العلماء دول اللي ذابوا القول أو القول الثاني من اللي قال هذا فين موجود حينما تقول مسألة خلافيه في أي مسألة مسائل لابد أن تنقل العلماء تنقل الكلام العلماء في إقرارهم اولا أن المسألة خلافية أو تقول اجماع فلا بد أن تنقل أيضاً كلام العلماء إن هذه المسألة مسألة مش مع لا تنسي بنفسك القول إنما لابد أن تقدم كلام العلماء ثم بعد ذلك أدلة العلماء ثم بعد ذلك النظر في هذه الأدلة لكن تتصور خلافا هذا الخلاف ما يبدو لك أنت. لا في حقيقة الأمر أو تتصور اجماعا برضو غلط إن قلت فلا فلابد من النقل وإن قلت خلاف فلابد من النقل بعد ذلك بقى يأتي مناقشة البحث لكن من على طول العلماء لهم مذهبان المذهب الأول كذا والمذهب الثاني كذا فبالذهاب الثاني هذا مذهب مين آل السنة والعلماء أولين علماء المعتزل أو الخارج ولا علماء آل السنة والقول الثاني علماء مين علماء الأشاعرة ولا علماء آل السنة ولا كل علماء أي حاجة يبقى علماء لا فإذن هذا أمر ينبغي ضبطه فأنت أنا قلتهم شيء فارضوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله ولمه شوف يا أخواني القواعد الكلية الجميلة الرائعة التي تصبح في حياتنا لكن الأسر الشديد عندنا تفلد من هذه القواعد وأصبح كما أن الشرعية للميدان أصبح أيضا مرجعية للهوى في كثير من الأحيان أداء الأمانات سواء تعلق بحق الله بحق المخلوق إلى أهلها طاعة الله وطاعة رسوله وطاعةه للأمر طاعة الله ورسوله بالإطلاق وطاعةه للأمر بالتقييد إن أطاع الله ورسوله وجوب الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى قول فلان ولا إلا تخيلوا لو هذه القواعد هل تغادر شيئا من الخير؟ هل تغادر شيئا من الخير؟ الدين كله؟ تعلق بحق الله وحق المخلوق في إن الله يأمركم أن تعبدو الأمانات إلى هلا الدين كله في أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم الدين كله في فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول إن كنت جملا بله ولماخ يعني القاعدة الواحدة تكفي لكن يأبى ناس إلا أن يقعوا كما قال صلى الله عليه وسلم يقعنا في النار فأنا أخذ بحجازكم وتأبون إلا الوقوع فيها نكتفي بهذا القدر والله أعلم